بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الخمسون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وكن في تفسير سورة النور قال المفسر رحمه الله ثم ضرب لأعمال الكافرين مثلا فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب هو ما يرى من ضوء الشمس نصف النهار كالماء على وجه الأرض بقيعة جمع قاع وهو المستوي من الأرض وفيه يكون السراب يحسبه الضمآن يتوهمه العطشان ماء حتى إذا جاءه قال جاء ما غلب على ظنه أنه ماء هنا يذكر جاءه الأصل جاءه عاد على السراب والسراب لا شيء فيقول جاء ما غلب على ظنه أنه ماء لم يجده شيئا مما ظنه فيزداد عطشا فكذلك الكافر يحسب أن عمله ينفعه فعند الموت والبعث لم يغني عنه شيئا فيزداد قطعا فوجد الله عنده أي بالمجازات والضمير في عنده عائد على العمل كلام متصل ولو الضمير في عنده عائد على العمل فوفى حسابه جزاء كفره فألقي في النار والله سريع الحساب لا يشغله حساب عن حساب أو كظلمات عطف على قوله كسرب وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار أي اعمالهم في فسادها وجهالتهم فيها كظلومات في بحر اللجي عميق منسوب إلى اللج أي ذو لج وهو معظم الماء يغشاه يعلو البحر موج من فوقه فوق الموج موج آخر لأن الموج يركب بعضه بعضا لكثرته من فوقه فوق الموج سحاب قرأ البزي عن ابن كثير سحاب بغير تنوين ظلمات بالخفض على الإضافة وقرأ قنبل عنه سحاب بالتنوين ظلمات بالخفض على البدل من قوله أو كظلمات وفي كل القراءتين ليس هذا موضع ابتداء كلمة ظلمات وقرأ الباقون سحاب ظلمات كلاهما بالرفع والتنوين، وهو هنا خطأ. سحاب ظلمات كلاهما بالرفع والتنوين، فيكون تمام الكلام عند قوله سحاب، ثم ابتدى قوله ظلومات بعضها فوق بعض. قال ظلومات بعضها فوق بعض، فشبه أعمال الكفار وإغترارهم بها بسراب يغتر به من طلبه، ثم شبهت لسوادها لكفرهم بظلمات بعضها فوق بعض. والمراد ظلمة الموج على ظلمة البحر وظلمة الموج على الموج وظلمة السحاب على الموج فشبه عمل الكافر بالظلمات وقلبه بالبحر وما يغشى قلبه من الشرك بالموج والختم على قلبه بالسحاب فكلامه ظلمة وعمله ظلمة وقلبه وجميع أحواله ظلمة ومصيره إلى جهنم إذا أخرج يعني الناظر يده لم يكد لم يقرب من أن يراها فضلا أن يراها بشدة الظلمة قولوا فضلا أن يراها هذا يعني يفسز هو يريد أن يبين لنا ما معنى لم يكد يرى لإن هذا الموضة في كلام كثير للمفسرين لم يكد يرى لم يقرب فضلا عن أن يراها هذا كلامه وما لم يجعل الله له نورا قال هداية وإيمانا في الدنيا ثم له من نور هداية في الآخرة إلى الجنة نزلت هذه الآية عامة في جميع الكفار وقيل إنها نزلت في عتبة ابن ربيعة بن أمية تعبد في الجهلية ولبس المسوح وإلتمس الدين فلما جاء الإسلام كفر ألم ترى تنبيه والرؤية رؤية الفكر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات قال باسطات أجنحتها في الهواء يصفقن بهن قيل خص الطير بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين السماء والأرض فتكون خارجة عن حكم من في السماوات والأرض كل من المصلين والمسبحين قد علم الله صلاته وتسبيحه وخيل المعنى كل مكلف علم عبادته والله عليم بما يفعل وخيل المعنى كل مكلفنا الكلام في فاعل علم وهو كل من كل من المصلين والمسبحين قد علم هو نفسه صلاته وتسبيحه وقد علم الله صلاته وتسبيحه الله عليهم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض أي تقديرها وتدبير أمورها وتصريف أحوالها كما يشاء وإلى الله المصير قال مرجع الجميع ألم ترى إن الله يزجي أي يسوق سحابا أي غيما لانتحابه في الهواء ثم يؤلف بينه بين أجزاء الغيم فيجعله شيئا واحدا بعد أن كان قطعا قرأ أبو جعفر وارش عن نافع يولف بفتح الواو من غير همز ثم يجعله ركامة متراكما بعض فوق بعض فترى الودق المطر يخرج من خلاله قال فتوقه جمع خلل وينزل من السماء من جبال فيها من برد معناه ينزل من جبال في السماء تلك الجبال من برد قال ابن عباس أخبر الله تعالى أن في السماء جبالا من برد ومفعول الإنزال محذوف تقديره وينزل من السماء من جبال فيها بردا فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه بردا هذا هو يقدر به المفعول المحذوف وهو غير مذكور في الآية يعني من جبال من برد فيها ينزل البرد قال أهل النحو ذكر الله تعالى من ثلاث مرات في هذه الآية فقوله من السماء الابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء وقوله من جبال للطبعيد لأن ما ينزله الله بعض تلك الجبال وقوله من برد للتجنيس لأن تلك الجبال لأن تلك الجبال جنس البرد فيصيب به أي بالبرد من يشاء فيهلك زرعه وأمواله ويصرف عن من يشاء فلا يضره يكاد سنى أي ضوء برقه يذهب بالأبصار يختطفه من شدة ضوءه قرى أبو جعفر يذهب بضم الياء وكسر الهاء فقيل إن باء بالأبصار تكون زائلة كما هي في ولا تلقوا بأيديكم قال ابن الجزري والظاهر أن تكون بمعنى من إذا كانت بمعنى من فيذهب المفعول محذوف والظاهر أن تكون بمعنى من كما جاء في قول الشاعر شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي أي من برد ويكون المفعول محذوفا أي يذهب النور من الأبصار وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء يذهب قال وأبو عمر يدغم الدال من يكاد في السين من سنة برقه يقلب الله الليل والنهار يذهب بأحدهما ويجيء بالآخر وينقص من أحدهما ويزيد في الآخر إن في ذلك التقليب لا عبرة الابصار الأبصار قال لأصحاب الاعتبار والأبصار هنا في هذه الآية غير الأبصار في الآية التي قبلها في المعنى أقصد يعني جناس تام والله خلق كل دابة مما ماء يقول أي من نفة والمراد كل حيوان يشاهد في الدنيا ولا يدخل فيه الملائكة والجن لأننا لا نشاهدهم قرى حمزة والكسائي وخلف خالق بألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع القاف وخفض كل بالإضافة والله خالق كل دابة وقرى الباقون خلق بفتح اللام والقاف من غير ألف على الفعل ونصب كل مفعولا به فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات وسميه الزحف على البطن ماشياً اتساعاً لقيامه مقام المشي ومنهم ما يمشي على رجلين كالأناسي والطير <تصفيق> ومنهم ما يمشي على أربع كالبهائم ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع مثل حشرات الأرض لأنها في الصورة كالتي تمشي على أربع قال وتذكير الضمير لتغليب العقل والتعبير بمن عن الأصناف لوافق التفصيلات لوافق التفصيل الجملة قال والترتيب لتقديم ما هو أعرق في القدرة يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر إن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء واختلاف القراء في الهمزتين من يشاء إن تاختلافهم فيهما من نشاء إلى أجل مسمى في سورة الحج لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم تقدم تفسير آيات مبينات واختلاف القراء فيها واختلافهم في يشاء إلى كاختلافهم في يشاء إنا يقول ولما خاصم بشر المنافق من هنا الكلام على المنافقين ولما خاصم بشر المنافق يهوديا كان بينهما خصومه في أرض فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف فإن محمدا يحيف علينا نزل قوله تعالى ويقولون يعني المنافقين آمنا بالله وبالرسول وأطعنا لهما ثم يتولى بالامتناء عن قبول حكمه فريق منهم من بعد ذلك قال بعد قولهم هذا وما أولئك بالمؤمنين أي ليسوا بالمخلصين في الإيمان ثم قال تعالى وإذا دعوا إلى الله قال إلى كتابه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم قرأ أبو جعفر ليحكم بضم الياء وفتح الكاف وكذلك في الحرف الآتي مجهولا وقرأ الباقونة بفتح الياء وضم الكاف أي ليحكم الرسول بينهم بحكم الله إذا فريق منهم معرضون عن الاتيان إليه خوفا أن يحكم عليهم ويا كلهم الحق يأتي إليهم ذئين منقادين بسرعة لثقتهم أنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضا بالحق أفي قلوبهم مرض كفر أمر تاب شك في نبوته هذا استفهام ذم وتوبيخ أي هم كذلك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أن في الحكم بل أولئك هم الظالمون لإعراضهم عن الحق وطلبهم ما ليس لهم إنما كان قولا قال نصب خبر كان المعنى إنما كان الواجب قول المؤمنين قد يقال فيها أن يقول هو, هو اسم كان لأنه هو كأنه قال إنما كان قول إنما كان الواجب قول المؤمن إذا دعى الله ورسول يحكم بينهم أن يقولوا بعد ذلك كأنه تفسير للقول يعني ربما يكون لا حاجة لمثل هذا يعني الله أعلم إذا دعوا إلى الله قال أي إلى كتاب الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك والطاعة موافقة الأمر طوعا قال وهي تجوز لله تعالى ولغيره وَأُولَئِكَ أي هَذَا هذا هُمُ هم الْبَالِغُونَ البالغون لَهُمْ لهم في دنياهم وآخرتهم ومن يطع الله ورسوله فيما يأمرانه ويخشى الله على ما صدر عنه من الذنوب ويتقه فيما بقي من عمره فأولئك هم الفائزون الناجون قرى أبو عمر وأبو بكر عن عاصم بكسل قال بكسر القاف وإسكان الهاء وهنا حط بكسر بكسر القاف وإسكان الهاء على نية الوقف وحفص بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء تخفيفا وأبو جعفر ويعقوب وقلاوون وهشام بكسر القاف واختلاس كسرة الهاء وأصله طبعا الكلمة هنا مكتوبة غلط هي أصله يتقيه يتقيه هذا أصل يتقيه يتقيه يتقيه قال حذفت الياء التي بعد الهاء لسكونها وسكون الياء قبل الهاء يتقيه في الياء محذوف بعد الهاء لسكونها وسكون الياء قبل الهاء مثل منه مثلا وفيه قال ولم يعتد بالهاء حاجزا لسكونها وبقيت الكسرة تدل عليها ثم حذفت الهاء الأولى للجزم الهاء التقي الياء هذه خذفت لي الجزم معطوف على جواب ال معطوف على فعل الطلب فعل الشرط يعني قال ثم حذفة الهاء الأولى للجزم وقرأ الباقون بكسر القاف أشباع كسرات الهاء وصلطها بياء حالة الوصل يعني الكلام هنا محتاج يتعدل الكلمة طريقه كتابة هذه الكلمه. قال وأقسم يعني المنافقين بالله جهد أيمانهم قال والقسم جهد اليمين أبلغ والقسم جهد اليمين أبلغ ما يمكن من الأقسام فمن قال أقسم بالله فقد جهدا يمينه لئن أمرتهم لا يخرجون وذلك أنهم كانوا يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كنت نكم معك لئن خرجت خرجنا وئن أقمت أقمنا وئن أمرتنا بالجهاد جاهدنا فقال الله تعالى قل لهم لا تقسموا لا تحلفوا تم الكلام ثم قال طاعة معروفة أي أمثل من إقسامكم طاعة لا يشك فيها لأنكم لا تصدقون إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به مبالغة في تبكيتهم فإن تولوا أي تتولوا قرأ البزي فإن تولوا بتشجيد التاء فإنما عليه على محمد صلى الله عليه وسلم حملا من التبليغ وعليكم ما حملتم من الطاعة وإن تطيعوه تهتدوا إلى الحق وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين قال ونسخت بآيتي السيف ولما اشتد خوف الصحابة واستطاء النصر نزل تسلية لهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم قال وهو جواب قسم مضمر تقديره وعدهم وأقسم لا يستخلفنهم وعدهم هذه في الآية وأقسم لدلالة اللام عنه وأخسم لا يستخلفنهم في الأرض بأن يجعلهم قلفاءها وساكنيها بعد الكفار متصرفين فيها كما استخلف الذين من قبلهم قرأ أبو بكر عن عاصم كما استخلف بضم التائي وكسر اللامي مجهول الفاعل الذين من قبلهم ويبتدئوا ألفه بالضم وقرأ الباقون بفتح التائي والله معلوما ويبتدئون ألفه بالكسر ضميره يرجع إلى الله المعنى يستخلفكم استخلافا كاستخلاف الله داود وسليمانا وبني إسرائيل أرضى الجبارين ولا يمكنن لهم دينهم الذي التطاب لهم وهو الإسلام بأن على جميع الأديان ولا يبدلنهم قرأ ابن كثير ويعقوب وبكرا عاصم بإسكان الباء وتخفيف الدال من أبدلة وقرأ الباقون بفتح الباء وتشديد الدال من بدلة وهما لغتان وقيل التبديل تغيير حال إلى حال والإبدال رفع الشيء وجعل غيره مكانه من بعد خوف أمنى قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا يصبحون في السلاح ويبيتون فيه فأظهر الله دينهم ونصرهم وأبدلهم من بعد الخوف أمنى يعبدونني فعل مستأنف أي هم يعبدونني لا يشكون بي أي يعبدونني موحدين ومن كفر بعد ذلك قال هذه النعم فأولئك هم الفاسقون العاصون وكان أول من كفر بهذه النعمة بعدما أنجز الله وعده الذين قتلوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه فغير الله تعالى ما بهم وأدخل عليهم الخوف الذي كان رفع عنهم حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول فيما أمركم به لعلكم ترحمون أي فعلوها على رجاء الرحمة لا تحسبن الذين كفروا لما يقول هنا على رجاء هذا يعني تنبيها يقوله تنبيها لمعنى لعله هنا ترجون بذلك الرجاء في جانبه لا تحسبن الذين كفروا قرأ ابن عامر وحمزة يحسبن بالغيب ونصب السين يحسبن. أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين وقرأ البقون بالخطاب وكسر السين أي لا تحسبن يا محمد الذين كفروا الجملة دي فيها حاجة حد استشكل فيها شيئا طيب هو إما في خطأ هنا يما في سقط وغالبا في سقط يعني. يعني حتى لو حد ليس له دراية بما قرئ به فهو على الأقل شايف ما نقرأ به في حفص أو في عاصم مش مذكور هنا اصلا بالخطاب هنا وكسر السين تحسي بلنا. وي هذه القراء يحسب لنا التصين تحسب لنا فممكن يكون فيه هنا سقط يعني يقول مثلا وقرأ ويذكر من قرأ عاصم وابو جعفر هنا قال يعني هنا كان, كأن هنا فيه سقط والله اعلم يقول وقرأ ابو جعفر وعاصم او عاصم وابو جعفر بالخطابي وفتح السين او نصب السين زي ما بيستخدم كلمه نصب وبعد كده يقول وقرأ الباقون كده ممكن الكلام إيه يستقيم لا تحسبن الذين كفروا معجزين قال أي فائتين الله في الأرض بأن لا يقدر عليهم ومأواهم النار قال التقدير الذين كفروا ليس معجزين ومأواهم النار ولا بئس المصير المأوى الذي يصيرون إليه يقول قال ابن عباس وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار وقال له مدلج ابن عمر إلى عمر ابن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فدخل ورأى عمر بحالة كره عمر رؤيته كريه عمر رؤيته ذلك فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم هذه لم لا الأمر الذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء هم والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال من الأحرار وليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء بل الذين عرفوا أمر النساء ولكن لم يبلغ سن التمييز ثلاث مرات أي ليستأذنوا في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب وحين تضعون ثيابكم للقيلولة من الظهيرة إلى وقت الظهر لأنه وقت القيلولة والتكشف ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد للنوم فهذه الأوقات أوقات خلوة فالاستئذان لهؤلاء مشروع فيها لهم ولغيرهم في جميع الأوقات ثلاث عورات لكم قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عاصم ثلاثة بنصب الثاء بدلا عن قوله ثلاث مرات أي أوقات ثلاث عورات وعلى هذا لا يبتدأ القراءة بثلاث وقرأ الباقون بالرافع هنا يبدأ بثلاث أي هذه الأوقات ثلاث عورات لكم لأن الإنسان يختل ستره فيها قال واتفقوا على النصب في قولي ثلاث مرات المتقدم لوقوعه ظرفا هذا الأول وقرأ أبو عمر بعض صلاة العشاء بإضغام الدالة الصاد ليس عليكم ولا عليهم يعني العبيدة والخدمة والصبيان جناح إثم في الدخول بغير استئذان بعدهن أي بعد هذه الأوقات الثلاثة طوافون عليكم للخدمة بعضكم يطوفوا على بعض يعني إن كان بكم وبهم حاجة إلى المخالطة كذلك يبين الله لكم الآيات الأحكام والله عليم حكيم فيما يشرع لكم واختلف في حكم الآية فقال قوم هي منسوخة قال ابن عباس لم يكن للقوم سطور ولا حجاب وكان الخدم والولاء يدخلون فربما يرون منها منهم ما لا يحبون فأمروا بالاستئذان وقد بسط الله الرزق فاتخذ الناس السطورة فرأى أن ذلك أغنى على الاستئذان طبعا وهذا لا يقال فيه أنه نسخ على الصراحة وذاب قوم إلى أنها غير منسوخة قال سعيد بن جبير إن ناسا يقولون نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون به الناس وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي الأحرار إذا بلغوا فليستأذنوا في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم من الأحرار البالغين كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم كرر تأكيدا ومبالغة في الأمر بالاستئذان والقواعد من النساء هي من قعدت عن الحيض والولدي لكبرها التي لا يرجون نكاحا أي لا يريدن الرجال لكبرهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار فأما الخمار فلا يجوز وضعه غير متبرجات بزينة غير مظهرات محاسنهن وأن يستعفقن عن وضع الثياب خير لهن لأنه أبعد من التهمة والله سميع لما قالهن للرجال عليم بمقصودهن وتقدم ذكر الخلاف في النظر إلى العجوز التي لا تشتهى في السورة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج كان هؤلاء يتوقون مؤاكلة الناس ومجالستهم لأن الأعمى ربما سبقت يده إلى ما سبقت عين أكيله إليه والأعرج يأخذ من المجلس أكثر من موضع والمريض لا يخل من رائحة يؤذي بها أو شيء ينجس فنزلت الآية مبيحة لهم. هذا وجه مشهور في تفسيرها وهذه الآية فيها أكثر من قول في المرف... الشيء الذي رفع فيه الحرج عن الثلاث ولا على أنفسكم أنت كل واضح نوط عن قول الذي ذكره هنا أنه, أنه رفع الحرج عن هؤلاء عن الأعمى نفسه لا عن من يؤكل الأعمى أو ما شابه يعني عن الأعمى نفسه وأن الأمر يتعلق وأن الأمر يتعلق بالأكل خاصة لأن الآية فيه سياق الأكل والآية فيها تفصيل أكثر من هذا. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم قال فيه دلالة على أن يأكل في بيته من مال عياله وزوجته فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولذلك لم يذكر الأولاد في الآية وتقدم استلال الإمام أحمد بهذا الحديث على أن للرجل أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم قال وهذا فيما ليس محرزا قرأ كثير وابن عامر وقالون عن نافع وحمزة والكسائي وخلف أو عن عاصم بيوت بيوتا بيوتكم بيوتهم وما جاء منه بكسر الباء حيث وقع الباقونة بالضم وقرى حمزة إم بكسر الهمزة والميم بإم هاتكم المفترض يضبطها كده بكسر الهمزة والميم والكسائي بكسر الهمزة فقط قال وذلك في الوصل وقرى الباقونة بضم الهمزة وفتح الميم واتفقوا على الاتداء كذلك أو ما ملكتم مفاتحه قال هو بيت موكله فله أن يأكل من زرعه وضعه إذا احتاج ولا يدخل والمفاتيح الخزائق أو صديقكم الصديق الذي صدقك في المودة قال ابن عباس نزلت في الحالة ابن عمر قرج غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف مالك بن يزيد على أهله فلما رجع وجده مجهدا فسأله عن حاله فقال تحرجت أن آكل من طعامك بغير إذنك فأنزل الله الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاة متفرقين نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده حتى يجد ضيفا يأكلوا معه فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت للأكل أو غيره فسلموا على أنفسكم أي على أهل دينكم وقال ابن عباس معناه إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية قال مصدر أي تحيون أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة قال وصفت بالبركة والطيب لما فيها من الأجر والثواب لأن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء كذلك يبين الله لكم الآيات قال كرره ثالثا لمزيد التأكيد لعلكم تعقلون الحق في الأمور إنما المؤمنون مفتدأ خبره الذين آمنوا بالله ورسوله ثم أكد الحصر بقوله وإذا كانوا معه أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر جامع نحو الجهاد والعيد والجمعة والتشاور في أمر النزل لم يذهبوا لم يتفرقوا حتى يستأذنوه في الانصراف وكان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد رجل الخروج وقف حيث يراه فيأذن له إن شاء ثم أكد ذلك بقوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فأفاد أن المستأذن مؤمن وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك فإذا استأذنوك في الانصراف لبعض شأنهم قصدهم قرأ أبو عمرو لبعض شأنهم بإضغام في الشين في هذا الحرف فقط فأذن لمن شئت منهم لا اعتراض عليك واستغفر لهم الله إن خرجوا بإذنك لخروجهم عنك إن الله غفور لفرصات العباد رحيم بتيسير عليهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قال لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا يا محمد ولكن فخموه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله في ليل وتواضع وهذه الآية مخاطبة لجميع معاصري محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس معناه احذروا دعاء الرسول عليكم إذا اتخطموه فإن دعاءه موجب ليس كدعاء غيره هذا قول الأخ قد يعلم أي قد علم الله الذين يتسللون منكم يخرجون واحدا بعد واحد لواذا يلوذ بعضهم ببعض يتستر به فليحذر الذين يخالفون اي يميلون عن أمره أي عن أمر الله تعالى أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أي محنة وبلاء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة ألا إن لله ما في السماوات والأرض قال خلقا وملكا قد يعلم ما أنتم عليه من الأحوال والأعمال المعنى علمه محيط بجميع الأشياء ويوم يرجعون إليه جميعا الخطاب للمناسقين على سبيل الالتفات قرأ يعقوب يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم والباقون بضم الياء وفتح الجيم يرجعون فينبئهم بما عملوا بالمجازات عليه والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزلة وسورة النور والله أعلم هذا حديث لا يصح بهذا نكون تاينا من تفسير سورة النور وهذه نهاية المجلد الرابع فضل الله نشرع في سورة الفرقان قال سورة الفرقان مكية وآيها 77 آية وحروفها 3783 حرفاً وكلمها 892 كلمة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك وزنه تفاعل ومعناه تعظم وتقدس وقيل معناه جاء بالبركة فعل مختص بالله تعالى لم يستعمل في غيره الذي نزل الفرقان القرآن سميه فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر على عبدي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون العبد أو الفرقان للعالمين أي للجن والإنس ممن عصره أو جاء بعده نذيرا محذرا الذي له ملك السماوات والأرض قال بدل من الذي نزل الفرقان ولم يتخذ ولدا رد على النصارى ولم يكن له شريك في الملك رد على قريش في قولهم إن لله شريكا وخلق قال أحدث كل شيء من المخلوقات فقدره تقديرا قال هيئه لما أراد منه واتخذ يعني عبدة الأوثان من دونه تعالى آلهة يعني الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لأن عبادتهم ينحتونهم ويصورونهم فسمي ذلك خلقا ولا يملكون لا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفع أي دفع ضر ولا جلب نفع وإن ثم ذلك لأنهم يخلقون فسر يخلقون بنحت هذه الأصنام وتصوير هذه الأصنام ولا يملكون موتا ولا حياة أي إماتة وأحياء ولا نشورا قال بعثا بعد الموت ومن كان كذلك فكيف يعبد لأن الإله يجب أن يكون قادرا على البعث والجزاء وقال الذين كفروا يعني أن نضربنا الحارث وأصحابه إن هذا ما هذا القرآن إلا إفك كذب افتراه اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون يعني اليهود فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم وهو يعبر عنه بعبارته وقال ابن عباس أشروا إلى عبيد كانوا للعرب من الفرس أحدهم أبو فكيها مولى الحضرميين وجبر ويسار وعداس وغيرهم كانوا بمكة زعم الكفار أن محمدا اختلق القرآن وأعانوه على اختلاقه فقد جاءوا قال فعلوا يعني قائل هذه المقالة ظلما كفرا وزورا كذبا لنسبة من القرآن إلى غير قائله وقالوا المشركون القرآن أساطير الأولين ما ستراه المتقدمون اكتتبها انت سخى محمد أي طلب أن تكتب له لأنه كان لا يكتب فهي ثم لا تقرأ عليه بكرة وأصيلة قال غدوة وعشية فرد الله عليهم بقوله قل أنزله الله الذي يعلم السر الغيبة في السماوات والأرض لأنه أعجزكم بفصاحته إنه كان غفورا رحيما فلذلك لم يعجل عقوبتكم مع كمال قدرته وقالوا أي الكافرون إنكارا وسخرية منهم به ما لهذا الرسول بزعمه يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق لطلب المعاش كما نمشي فلا يجوز أن يمتز عنا بالنبوة قال وتقدم اختلاف القراء في قوله ما هذا الرسول في سورة الكهف عند قوله تعالى ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب وكتبت اللام في المصحف مفردة من قوله ما هذا واتباعه سنة في اما أكله الطعام فلأنه بشر ومشيه في الأسواق فلقضاء حوائجه توضعا ولا ينافيان الرسالة ثم جاءوا بحرف التحذيف فقالوا لولا قال هل انزل إليه ملك فيكون قال نصب جواب التحضيد بعد الفائه معه نذير قال يصدقه أو يلقى إليه أي ينزل عليه كنز من السماء ينفقه فيستغني عن تحصيل المعاش أو تكون له جنة قال بستان يأكل منها قرأ حمزة والكسائي وخلف نأكل بالنون أي نأكل نحن منها وقرى الباقون بالياء يأكل هو المعنى ليس ملكا ولا ملكا ولا غنيا فلا نتبعه لأنه دوننا وقال الظالمون الذين أشير إليهم إن تتبعون إلا رجلا مسهورا قال قد سحر فغلب على عقله انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف ضربوا لك الأمثال يعني الأشباه بالمسهور والكاهن والشاعر وغيره فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيل طريقا إليه تبارك الذي إن شاء جعل لك في الدنيا خيرا من ذلك أي مما قالوا ثم بيّن ذلك الخير فقال جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا قال بيوتا مشايدة نلاحظ هنا في التفسير وجعل هذه الجنات في الدنيا وهذا وجه فيها قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكا عن عاصم ويجعل برفع اللام استئنافا وقرأ البقونة بجزمها عطفا على محل جعل إن شاء جعل لأنه جواب الشرط لأن التقدير تبارك الذي إن يشأ يجعل وثم عطف على الجواب بالجزب وقرأ أبو عمر لقصورة ورب قديرة بإضغام الكافف فيهما. قال صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي لا يجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت يا لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجع يوما أو قال ثلاثا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك إذا شبعت حمدتك وشكرتك بل كذبوا قال بل أتوا أعجب من ذلك كله وهو تكذيب بالساعة قوله أتوا أعجب من ذلك كله هو يعني يريد أن يشير لمعنى الضرب هنا في بل وهو تكذيب بالساعة بالقيام فكيف يصدقون وأعتدنا لمن كذب الساعة سعيرة قال نار ملتهبة قرب عمر بالساعة السعيرة بضغم التائي في السن إذا رأتهم من مكان بعيد أي إذا قابلتهم وصاروا بإزائها سمعوا لها تغيضا، قال هو الصوت الذي يهمهم به المغطاض وزفيرا هو الصوت من الصدر روي أن جهنم تزفر يوم القيامة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا أي تضيقوا عليهم إذا ألقوا فيها فكون أشد لعذابهم فإن الكرب مع الضيق والروح مع الساعة فلذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السماوات والأرض قرى ابن كثير ضيقا بإسكان الياء مخففة والباقون بكسرها مشددة مقرنين قال مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا هنالك ثبورا ويلا قال في الحديث أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول وااا وهم ينادون ثبورهم طبعا هو يقول وااا وثبو... ثبوره و... يعني ينادي ثبوره نفسه يعني وهم ينادون ثبورهم حتى يقف على النadir فينادي يا ثبوره ي... ينادي ثبوره نفسه وينادون يا ثبورهم فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة لأن عذابكم كثير لا يفنى وادعوا ثبورا كثيرا لكعذابكم. قل ذلك المذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي وعد يقول أي وعدها المتقون كانت لهم قال معدة في علم تعالى دلالة الماضي جزاء ومصير ثوابا ومقرا لهم فيها ما يشاءون من النعيم خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا مطلوبا يطلبه المؤمنون بقولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وَيَوْمَ يحشرهم أي وَذْكُرُ يوم نحشرهم يعني إن كانت هكذا فهو يقرأ نحشرهم قرأ ابن كثير ومجعفر ويعقوب حصنا عن عاصم يحشرهم بالجاء والباقون بالنون وما يعبدون من دون الله من الملائكة وعيسى وعزاير والجني وقيل الأصنام فيقول تعالى للمعبودين إثبات الحجة على العبدين قرأ ابن عامر فنقول بالنون والباقون بالجاء أنتم أضلتم عبادها ولا يمهم ضل السبيل أخطأوا الطريق قال واختلاف القراء في الهمزتين من أأنتم كاختلاف فيهما من أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم واختلاف في الهمزتين من هؤلاء أم أختلاف فيهما من هؤلاء أم وكلاهما في سورة الأنبياء أأنت فعلت هذا وهؤلاء ام كلاهما في سورة الأنبياء قالوا سبحانك نزهوا الله من أن يكون معه آلهة ما كان ينبغي قال ما يجوز وما يستقيم لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قرأ أبو جعفر نتخذ بضم النون وفتح الخاء فيكون من أولياء حالا ومن زائدة في مكان النفي المتقدم كما تقول ما اتخذت زايدا من وكيل والمعنى ما كان لنا أن نعبد من دونك ولا نستحق الولاء ولا العبادة وقرأ الباقون بفتح النون وكسر الخاء أي ما جاز أن واليهم يعبدونه تكون أولياء محله مفعول به ولكن متعتهم وآباءهم أقول محله لأن هنا في من زائدة ولكن متعتهم وآباءهم في الدنيا بأنواع النعم حتى نسوا الذكر قال تركوا ذكر الله وكانوا قوما بورا هلك وأصله من البور هو الفساد ومنه بور السلعة وهو كسادها فقد كذبوكم قال خطاب للكفار بما تقولون بقولكم فيهم إنهم آله وروي عن قنبل بما يقولون بالغيب أي بقولهم سبحانك ما كان ينبغي لنا إلى آخره فما تستطيعون قرأ حفص عن عاصم تستطيعون بالخطاب يعني للعابدين وقرى الباقون بالغيب يعني للمعبودين وهذا غير لازم تقسيم القراءة وذكر اختلاف الضمير هذا غير لازم صرفا قال دفعا للعذاب وقيل حيلة ولا نصرا قال فيعينكم عليه أو فيعينكم عليه أي أنتم وهم عجزة عن جلب نفع أو دفع ظرف ومن يظلم يشرك منكم يذق عذابا كبيرا هي النار وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق تقديره وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا آكلين الطعام وماشينا في الأسواق قال وجاز حذفه لدلالة من المرسلين عليه جاز حذف يعني أحدا من المرسلين كما ذكر هنا قال هو جواب لقولهم ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قال تلاء ومحنة وهذا على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر فالصحيح فتنة للمريض بأن يقول المريض لو شاء الله لا جعلني مثل الصحيح والغني فتنة للفقير والفقير الشاكر فتنة للغني والرسول المخصوص بكرامات النبوة فتنة لأشراف الناس الكفار في عصره وكذلك الحكماء وحكام العدل أتصبرون علة للجعل والتوقيف بداي تصبرون توقيف في الاستفهام هذا سفهم توقيف قال والتوقيف بداي تصبرون خاص للمؤمنين المحققين فهو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أي جعلنا بعضكم لبعض فتنة لنعلم أيكم يصبر على البلاء وكان ربك بصيرة قال فيجازي كلا بعمله وهو وعد للصابرين ووعيد للعاصين قال صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه من المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم وقال الذين لا يرجون لقاءنا اي لا يؤمنون بالبعث فلا يخافون عذابنا لولا هلا أنزل علينا الملائكة فتخبرنا أن محمدا صادق او نرى ربنا فيخبرنا بذلك وجواب القسم محذوف فين القسم؟ هذا عنده جواب أو أنا ليس عندي جواب. لولا أنزل عين الملائكة أو نار ربنا. طيب قد يكون يقصد فين جواب القسم؟ إزاي في لقد لقد لسه ستأتي بعد ذلك. وإزاي يكون جواب القسم؟ محزون قسم حيبقى. لا جواب لولا يبقى الكلام كده مش متسق لأن لولا لو بمعنى هلا لا يكون لها جواب لولا لو شرطية يكون في جواب الشرط محذوف لكن إذا كانت بمعنى هلا فليس هناك جواب محذوف طيب الكلام هنا في إطراب لقد استكبروا في أنفسهم قال بالكفر وعاتوا طغوا والعتو وأشدوا الكفر وأفحشوا الظلم عتو كبير قال بالغا أقصى مراتبه لطلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا به يوم أي وذكر يوم يرون الملائكتا هو مش فكرة التعليل يعني لعله من الاختصار لعل إلّا من الاختصار لعل, إيه الاختصار لعل إيه الاختصار من الاختصار نقول بقى نبحث عن الكلام هنا ممكن تكون أصلا ممكن تكون كلام مترحل ممكن يكون خطأ في النص وممكن يكون المختصر للتفسيلة هذا هو وصلا التفسير غير مختصر هو التأليف المؤلف يوم أي واذكر نحن نقرأ العليم يوم أي واذكر يوم يرون الملائكة عند الموت لا بشر يومئذ للمجرمين قال أي الكافرين المعنى أن الملائكة تمتنع ثم من بشر المجرمين بالجنة وتخصها بالمؤمنين ويقولون حجرا محجورا أي تقول الملائكة لهم حراما محرما عليكم دخول, دخول الجنة وقدمنا قال قصدنا إلى ما عمل أي الكفار من عمل من الخير كصدقة وصلة رحم في الدنيا فجعلناه هباءا هو ما يرى من الغبار في شعاع الشمس الداخل من القوة منثورة مفرقة أصحاب الجنة يومئذ قال يوم يستقرون فيها خير مستقر من هؤلاء المشركين وأحسن مقيل قال موضع القيلولة واليست كانوا نصف النهار في الحر وان لم يكن نوم لأنه لا نوم في الجنة قال روى النهله الجنه لا يمر بهم يوم, القي يوم القيامه الا قدر النهار من اوله الى وقت القائله حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. قال ابن مسعود ولا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أحسن فصل قضية النوم وأنه في الجنه قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام قال أي عن الغمام وهو الغيم الأبيض الرقيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم قرأ أبو عمرو الكفيون تشقق بتخفيف الشين على حذف إحدى التائين وقرأ البقونة بالتشديد أي تتشقق فأضغم ونزل الملائكة قرأ ابن كثير وننزل بنونين الأولى مضموعة الثانية الساكنة مع تخفيف الزاي ورفع اللام ونصب الملائكة مفعولا من أنزل إخبارا عن الله تعالى وهي كذلك في المصحف المكي وقرأ الباقونة ونزل مجهولا بنون واحدة وتجديد الزاي وفتح اللام ورفع الملائكة فاعلا من نزل هي نزل طبعا من نزل وكذلك هي في مصاحفين. طب وإلفرق بين الفرق بين المصاحفين في السن الزائدة تاء حرف النون. بس كده ما فيش تشكيل ما هو الفكرة في زيادة صورة حرف النون يعني. تنزيل قل في ذلك الغمام. روي أنه تنشق سماء, سماء وتنزل الملائكة بأيديهم صحائف أعمال العباد. الملك يومئذ الحق للرحمن أي الملك حقا يوم القيامة هو ملك الرحمن لا ملك يقضي غيره سبحانه وتعالى وكان ذلك اليوم يوما على الكافرين عسيرا صعبا وعلى المؤمنين سيرا وعلى المؤمنين هذا بمفهوم مخالفة وهذا المفهوم دل عليه وهذا المفهوم دل, دل دلت عليه أية أخرى بمنطوقها ويوم الظالم ظالمه أي الكافر على يديه قال ندما على تفريطي في جنب الله تعالى والظالم هو عقبة بن أبي معاذ وذلك أنه كان أسلم أو جنح إلى الإسلام وكان أبي بن خلف خليلا له فنهى عن الإسلام فقضل نهيه فنزلت الآية فيهما فقتل عقبة يوم بدر صبرا وأما ابي بن خلف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد بيده روي أنه يأكل يدي حتى تبلغ مرفقيه ثم يأكل هكذا كلما نبتت اكلهما تحسرا يقول يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول محمد سبيلا طريقا إلى الجنة وهو الإيمان قرأ أبو عمر يا ليتني بفتح الياء والباقونة بإسكانها وقرأ ابن كثير حصن عاصم ورويس عن يعقوب اتخذت بإظهار الذال عند التأي والباقونة بإضغامها يا ويلته قرأ أبو عمر وحمزة والكسائي وخلف يا ويلته بالإمالة بخلافا عن الأول ليتني لم أتخذ فلانا قليلا يعني أبيا ابن خلف قال خليلا والخلة هي ألا تكون لطمع ولا لخوف بل في الدين لقد أضلني عن الذكر قال الإيمان بعد إذ جاءني مع الرسول يعني جاءني الذكر مع الرسول قال وهذا آخر كلام الظالم وهذه الآية عامة في كل متحابين اجتمع على معصية الله تعالى هذه دي متحبين علشانه بعد كده ذكر اجتمع ضمير المثن قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خلل فلينظر أحدكم من يخالل وكان الشيطان قال وهو كل متمرد عات من الإنس والجن للإنسان المطيع له خذولة قال الخذلان تركوا النصره فيتبرأ منه عند نزول العذاب والبلاء وقال أي يقول الرسول يعني هنا الرسول من الايه هو نسخن الموضع وقال ويقول الرسول بالرفع محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يا ربي ان قوم قريش اتخذوا هذا القران مهجورا قال متروكا روى أناسون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من علق مصحفا ولم يتعاهده جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا ربي هذا اتخذني مهجورا اقضي يا ربي بيني وبينه وهذا الحديث يعني لا يثبت وإن كان طبعا ذكر الهجر طبعا فيه تفصيل ما المقصود بهجر القرآن فيه الآية ولكن كل صور الهجر حتى إن لم تكن فيه الآية كل صور الهجر مذموما قرأ نافع عن جعفر وأبو عمرو والبزيع عن ابن كثير وراح عن يعقوب قومية بفتح الياء والباقونة بإسكانها ثم سلاه عن فعل قومه بأن أعلمه أن غيره من الرسل كذلك فقال تعالى وكذلك أي وكما جعلنا لك يا محمد عدوا من المشركين جعلنا لكل نبي كلم التصل لكل نبي عدوا قال أي أعداء من المجرمين المشركين فأنت في الأنبياء فأنت كالأنبياء في البلاء وأنا ناصركم فكثى بربك هاديا ونصيرا قال والباء في بربك للتأكيد المعنى اكتفي بربك فإنه ناصرك وهديك وقال الذين كفروا لولا نزل أي أنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور قال الله تعالى كذلك أي نزل كما أردناه لنثبت به فؤادك أو نزل كما أردناه لنثبت به فؤادك أي أنزلناه مفرقا ليقوى بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه لأن حاله يخالف حال موسى وعيسى وداود حيث كان أميا وكانوا يكتبون فلو ألقي إليه جملة تعية بحفظه ولأن نزوله بحسب الوقائع ومنه الناسخ والمنسوخ ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيسر على العامل به طبعا وهذا من معنى تثبيت الفؤاد ومعنى تثبيت الفؤاد أوسع من هذا يعني أوسع من تثبيت الفؤاد في الحفظ والفهم قرأ ورش عن نافع فوادك بفتح الواو بغير همز والبقون بالهمز قول ورطلناه ترتيلا قال أنزلنا بعضه في إثر بعض وبيناه تبيينا ولا يأتونك يا محمد هؤلاء الكفار بمثل يضربونه لك جدلا إلا جئناك بالحق المغطي لما جاء به وأحسن تفسيرا بيانا والتفسير هو كشف ما غطي ثم ذكر مال هؤلاء المشركين فقال الذين أيهم الذين يحشرون على وجوههم فيساقون ويجرون إلى جهنم أولئك شر مكان منزلة وأضل سبيل قال أخفى طريقا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا قال معينا وهو من تحمل الوزر أي ثقل الحال فقلنا ذهب ثقل هو الوزر والثقل فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا أي هم القبط وتقديره فأنذر فكذبوهما فدمرناهم اذهب فدمرناهم إذهب فذهب فأنذر فكذبوهما فدمرناهم فدميرا أي أهلكناهم إهلاكا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أي نوحا كذب نوحا ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل فلذلك ذكر برفض الجمع أخرقناهم وجعلناهم للناس آية عبر يتعظون بها واعتدنا للظالمين في الآخرة عذاب الأليمة سوى ما حل بهم من عاجل العذاب وعادا وثمودا قال عطف علىهم في جعلناهم قرى حمزته ويعقوب وحفصنا العاصم وثمودا بنصب الدالي غير مناونا الباقون بالتنوين وأصحاب الرس قال هو بئر لم تطوى بالحجارة وكان أصحابه قوم يعبدون الأصنام فأرسل إليهم شعيب فكذبوه فخسف بهم نازلهم وأموالهم وانهارت بئرهم وقيل كان نبيهم حنظلة ابن صفوان فقتلوه فأهلكوا كما تقدم تفسيره في سورة الحج عند قوله تعالى بئر معطالة وقصر مشين، وقيل غير ذلك، وقيل الرس المعدن وجمعه ريساس، جمع ريساس يعني مش خصوصاً المعدن يعني هو الرس، جمع رساس حتى لو بمعنى البئر يعني، وقرونا بين ذلك أي أهلكنا بين عاد وأصحاب الرس وأصحاب الرس كثيرا لا يعلمهم إلا الله. وكلا من المهلكين ضربنا بيننا له الأمثال البراهين على الإيمان ولم نهلكهم من غير إنذار وكلا منهم بعد التكذيب تبرنا دمرنا تتبيرة قال وكل مكسر كزجاج أو ذهب أو فضة تبر ولقد أتوا يعني قريشا مروا فيما هو هنا بيوضح المعنى اللغوي ليه تبره هو المعنى في تفسير الآية دمرناهم تدميرا ثم الجملة المذكورة بعد ذلك في دهين معنى اللفظة لغة ولقد أتوا يعني قريش مروا في متاجرهم إلى الشام على القرية يعني سدوم عظمى قرى قوم التي أمطرت مطر السوء الرمي بالحجارة فلم يكونوا يرونها فيتفكرون فيؤمنون واختلاف القراء في الهمزتين من السوء افلم كاختلاف فيما من هؤلاء آلهة في سورة الأنبياء بل كانوا لا يرجون نشورا لا يخفون بعثا فلا يؤمنون وإذا رأوك أي يتخذونك أي ما يتخذونك إلا هزوا مهزوءا به قرأ حفصا عن عاصم هزوا بفتح الواوي منونا من غير همز والبقون بالهمز وحمزة وخلف يسكنان أو يسكنان إزاي نزل في أبي جهل كان إذا مر بأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا استهزاءا به هذا الذي بعث الله رسولا ليثبت الحجة علينا إن كاد محمد لا يضلنا أي قد قارب أن يصرفها عن عبادة آلهة لفرط جهاده في الدين لولا أن صبرنا عليها قال صرفنا عن عبادتها أهي هنا لولا الشرطية اللي يقدر لها إيه الجواب ثم تهددهم فقال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أخطأوا طريقا هم أم المؤمنون ثم وبخ كل من عبد غير الله تعالى فقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى حجرا أحسن منه رمى به وعبد الآخر قرأ نافع أبو جعفر أرأيت بتسيل الهمزة الثانية بين بين وقرأ الكسائي بحذفها وروي عن ورش إبدالها ألفا خالصة وإذا أبدلها مد لالتقاء الساكنين مد مشبع مشبعا وقرأ البقون بالهمز أفأنت تكون عليه وكيلة يحفظه من اتباع هوا أم أن أكثرهم يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام أو يعقلون ما يعينون من الحجج إنهم إلا كالأنعام بالجهل بالمنافع بل هم أضلوا سبيلا قال أخطأ طريقا لأن الأنعام تهتدي لمراعيها وهم على خلاف ذلك ألم ترى إلى ربك قال ألم تنظر إلى صنعه ومعناه تنبيه والرؤية هنا رؤية القلب كيف مد الظلة أي بثطه يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأنه لا شمس معه وهو أطيب الأحوال ولذلك وصف به الجنة فقال وظل ممدود وقيل هو إلى الزوال والفيء من الزوال الى الغروب لأنه فاء من جانب المشق إلى جانب المغرب ولو شاء لجعله ساكنا قال دائما لا شمس معه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قال يبين معنى الظل ونفعه لأنه لولا الشمس لما عرف الظل ولولا النور لما عرفت الظلمة والأشياء تعرف بأضبادها ثم قبضناه إلينا يقول أي سخناه بها قبضا يسيرة أي على مهل والقبض جمع المنبسط من الشيء معناه أن الظل يعم جميع الأرض فإذا طلعت الشمس قبض الله الظل جزءا بجزء. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا بظلمته والنوم سباة راحة لأبدانكم وجعل النهار نشورا ينتشر فيه الخلق للمعاش، وهو الذي أرسل الرياح. قرأ ابن كثير الريحة على الإفراد وقرأ البقون الرياح على الجمع بشرا قال ناشرات للسحاب. جمع نشور واضح أنه هو يفسر نشورا، تمام؟ قرأ ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين على التخفيف وقرأ حمزة الكسائي وخلف بالنون وفتحها وإسكان الشين على أنه مصدر به وقرأ عاصم بالباء الموحدة. وضمها وإسكان الشين تخفيف قال وقرأ عاصم بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين تخفيف بشر فسكنات تخفيفا الشين جمعوا بشور أو بشور بمعنى مبشر وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشين على المعنى الأول بين يدي رحمته أي قدام المطر وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال والطهور هو الباقي على أصل خلقته من ماء المطر والبحر والعون والأبار على أي صفة كان من عذوبة وملوحة وحرارة وبرودة وغيرها قال وما تغير بمكثه يستقر فقهيا وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالتراب والطحلب وورق الشجر ونحوه طاهر في نفسه مطاهر لغيره يرفع الأحداث ويزيل أنجاز بالاتفاق فإن تغير عن أصل خلقته بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغني عنه الماء غالبا لم يجوز التطفير به عند الثلاثة وجوز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه من الطاهرات ما لم تزل رقته وقال أيضا بجواز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة كالخل وماء الورد ونحوهما وخلفه الثلاثة ومحمد بن الحسن وزفر واتفقوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة نجس قل أو كثر والماء المستعمل قال وهو ما أزيل به حدث لا لا يظهر الأحداث عند الثلاثة وقال مالك يجوز الوضوء بماء توضي به مرة مع الكراهة وإذا بلغ الماء قلتين وخالطته نجاسة فقال شفعي وأحمد لا ينجس إلا, إذا إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فقال أبو حنيفة ينجس الماء بملاقات النجاسة ما لم يكن عشرة أذرع في مثلها وقال مالك لا ينجس الماء بوقوع نجاسة فيه ولو كان قليلا ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهو رواية عن أحمد وقدر القلتين 500 رطل عراقي تقريبا و446 رطلا وثلاث اسباع رطل مصري و107 ارطال وسبع رطل دمشقي و89 رطلا وسبع رطل حلبي و80 رطلا وسبع رطل ونصف سبع ونصف رطل قلزي وربع طولا وعرضا وعمقا ومدورا وذراع طولا وذراعان ونصف ذراع عمقا والمراد ذراع اليد والرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما واربعة واسبع درهم وسبع القدسي وثمن سبعه قال وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه وتسعون مفقالا يعني استطرت فيه ذكر المسألة المياه والمقاييس. ثم بين الحكمة في إنزال الماء فقال لنحيي به أي بالمطري بلدة ميتة قفرا وتذكير ميتا رجع به إلى الموضع والمكان. قرأ أبو جعفر ميتا بكسري الياء مشددا والباقون بإسكانها مخففا ونسقيه مما خلقنا أنعاما أي نسقيه من ذلك الماء أنعاما مما خلقنا وأناسي أي بشرا كثيرا والأناسي جمع إنسي قالوا قدمت الأرض على الأنعام والأناسي لأن حياتها سبب لحياتهما ولقد صرفناه بينهم أي المطر في البلاد والأوقات المختلفة قال ابن عباس ما عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرض قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام ولقد صرفناه بإدغام الدالي في الصاد والباقون بالإظهار ليذكروا قرأ حمزة والكسائي وخلف بإسكان الذالي وضم الكافر مع تخفيفه أخرى الباقون فتح الذالي والكافر مع تشديدهما وهما لغتان أن يتفكروا في نعم الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا هو قوله مطرنا بنوء كذا وكذا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة قال رسولا ولقسمنا النذر بينهم كما قسمنا المطر لنخفف عليك أعباء النبوة وجميل قوله كما قسمنا المطر يعني كأنه في الماحة للمناسبة مع, مع الآت السابقة لنخفف عليك أعباء النبوة ولكن حملناك ثقل نذارة جميع القرى لتستوجب بذلك الدرجة الرفيعة ويعظم أجره صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين فيما ندبوك إليه من عبادة آلهتهم ومداهنتهم وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا لا يخالطه فتور طيب نتوقف هنا تبقى معنا الربع الأخير من السورة نكمل إن شاء الله المرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر فأعتقوا لي